قال يا إِبْلِيسُ ما لك ألا تكون مع خَلَقْتُ قال لم أَفَتَكَبِّرُ أَمْ لبشر خلقته من صلصال من خَيْرٌ مسنود قال مِن منها فإنك مِن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 117. المتقين في جنات وعيون 118. بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرج. نَبِّ عِبَادِي إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّهُم مَّنْ ضَيْفُ إِبْرَاهِيمَ